الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم مرجع البصر كرتين ينطلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين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 تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها, سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كن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 أغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshū fi manakibiha wa kulū wa kulū min rizqihi wa ilayhin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 ويمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون